مدنا فتذلا فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفت ما رنه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المته عندها جم 129. إذ يغشى السدرة ما يغشى 120. ما زاغ البصر وما طغى 121. لقد رأى من آيات ربه الكبرى 122. فرأيتم اللات والعزى 123. ومنات الثالثة الأخرى 124. لكم الذكر وله الأنثى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 يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاء وَيَرْبَعَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا يُسَمُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى وَمَا لَهُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنَّهُمْ يَتَبِعُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن 119. ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى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 سكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا لَّهُ وَأَكْدَى أَعْيَادَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهْوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى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 وثمود فما بقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتي كتاهو فغشى ما غشى فبأي آل ربك تتمار هذا نذير من النذور الأولى 126. فأزفت ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون 127. وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا